اللهم اجعله قرة وذخرا لوالدي وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجرهما والحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفاله ابراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلَافِنَا وَأَفْرَاطِنَا وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ